Habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Muhammad, habibi Habibi Muhammad, habibi programming... Muhammad, habibi Muhammad, habibi Habibi Muhammad, jakem ażta rujyam محمد شفاعك كيف انسى ادقو ليوم به اسمه والقار يا ارى فيها محيا حبيبي محمد لك وألقى أرى فيها محيا صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزين بهادينا محمد حبيبي محمد لك ما اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف انسى لتوقو ليومين به اسم وألقى له يا أرى فيها محيا تتصف عيناي نكرت خباه فهان هم دنياي سيبقى هداه سنى درب ومحياي عليه وأحيا في وصاياه صلوا على حبيبنا محمد النور صلى الاله وابتدا وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بها محمد حبيبي محمد لكم أشتاق رغيان حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى به اسم وألقى برؤيا أرى فيها محيا قياه شريف متى تصفه عينا ذكرت فقاه فهان هم دنياي سيبقى هداه سنى درب Wszelkie prawa zastrzeżone.